بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً مِّنْ خَلَقَ الأض وَسَّمكِولأَ الرَّحمَن وَعَلَ العشِ الستَوَاء لَ مَا فيِ السَّموكِ وَم فيِي الأعضِ وَماَا بَنننهُ ماَا وَماَا تَ تحتَ الثرى وَإِنْ تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَغْفَى أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لغلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وماتيك بيمينك يا موسى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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى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 جَنَّ فِي أَزْوَاجٍ مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لأولنها. مِنْه قَالَ قَناكُم وَقهان وَيدُكُمْ وَمِنْهَ كُِدُكُمْ تََدَ أُقْراء وَلَقَدأَرَينهُ آياتافِنَا كُهَا فَكَذذبَ وَأَبَ قالَا أَج التَّنَالِ تُقُرجَنَا مِن أَرِّنَ بِسِحركَ ي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 تَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَنُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْئَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن تَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَيْنِينَ من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من الضعلا قالوا يا موسى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 إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مَّنْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا تُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ إِنَّهُ بِوَلَدٍ أَنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْخَى قَالُوا لَنْ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِمَا أَنْتَقَاضِ إن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 إنِهُ مَن يَأثِرَبَوْن مجرمَ فَإِ إَّ لَهُ جَهَنهَّ لا لَا يَمتُ فيِيهَا وَلَا يَحِْيَ وَمَْ يَأكِهِ مُؤممنِنَ قَدَغَم لَ الصَّالِ حاتِ فَأول إِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى لِأَسْلِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فَالْعَوْمُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِي الْفِرْعَوْنِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ والسلوى. قُلْ مَنْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى.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 وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعثك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال أَمْ العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك فأخرج لهم عجلا جسدا له أخوان فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 ق بَْصرتُ بِمَالَم يَ بِف بِهِ فَقَضَضَهُ قَابِضةَمنًا مِن أَذَ لِرصُُولِ فَنَبَذُْهَا وَكَذَلكَ سَوَّلَلَبينَ ف نَغِي قَالَ فَذْهَ بِ فَإِن لَ فِي الحياسِ أَ تَقُول ل مِسَ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 وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا والدين فيه وساء لهم يوم ينفخ في الثور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا فَتَرَىٰهَا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الله الملك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 وإذ قلنا للملائكة ازجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن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 فاكل منها فبدت له ما سوءاتهما وقف قا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ثم تباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَ بِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذُبْ فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ الصُّبْحُ وَالشَّمْسُ وَقَبْلَهِ بِهَا وَمِنْ آمَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ دنيانا نفنهم فيه وارزق ربك خي وابقا وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم يعذاب من قبله لقد ربنا لقد ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونذ سو روس ریس میں